موسوعه م النابلسي ل ت ع ل و م كريم ا أخرجك ربك م ن ب ي ت ك ب ا ل ح ق وإن ف ر ي ق ا من ا ل م م ؤ ن ن ي ل ك ا ر ه و ن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 أ ن ي ممدكم ب أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة م ر د ف ي ن وما جعله الله إ ل ا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إ ل ا من عند الله إ ن الله عزيز حكيم إ ذ يغشيكم النعاس أ م ن ه منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليظبط على, على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين آ م ن و ا س أ ل ل ق ق ي في و ب ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ر ع ب فاضربوا فوق ل ع ن ا ق و ا ا ض ر ب و م ن ه م ك ل ب ن ا ن ذ ل ك ب أ ن ه م ش ا ه الله و ر س و ل ه ومن ا ق ق ا ل ل ورسوله ه ف إ ن ا ل ل ه ش د ي د ا ل ع ق ا ب ذ ل ك ف ذ و ق و ه وأن ل ل ك ا س ل ا م ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ل ق ي ت م ا ل ذ ي ن كفروا إ ذ ا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ل دبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا لافئه لا فقد, فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبيس ا ل م ت ق ت س و ع ه و ل ك ن ا ل ل س ي ل ل ع م و م ا رميت رميت إذ و ل ك ن ا ل ل ه ر م ا وليبلي م ؤ م ن ي ن ن م ه بلاء موسوعه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم ي ا ل ا س ل ا م ت ح وإن تنتهوا فهو خير ل ك موسوعه إ ت د و ن ا ل ن تغني ي عنكم فئتكم ئ ش ا ب ل و و كثرت أ س ا للعلوم ه م ا ن ن ي ي ا أ ي ل ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا ط ي م و ر س و ل ه و ل النابلسي ت و ل ل ا ل و ا س م ع ن الاسلاميه وهم ي م ع و شرو ن إن ا موسوعه النابلسي ل للعلوم الاسلاميه م م ع ه و مُعْرِضُونَ ا أ ي ا الَّذِينَ آ م ن و ا ا س ت ج ي ب و الله وَلِلْرْوَسُولِ إ ذ الحسنى دَعَاكُمْ م ا ي ي ك م و ا ع ل أن بين الله ا يحول ل م ر ء و ق ل ب ه و أ ن ه إ ل ي ه ت ح ش ر و ن و ا ت ت ق و ا ف ن ب ل ا ت ص ي ب ن ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا م ن ك م خ ا ص ة و ا ع ل م و ا أن ا ل ل ه شديد ا ل ع ق ا ب و ذ ك ر و ه إذن ت موسوعه قليل ت ض ع ف ن ا ل ن ت خ ا ف و ب ل ن ي للعلوم الاسلاميه ن ف ك و أ د ك م ب ن ص ر و ر ز اسماء من ل ط ي الله ت ع ك م ا ل ح و ن يا ربا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا ت خ و ن و ا الله ونحن الله ونحن نتحدث عن الله ونحن ن ت ح د عن الله ونحن ت ح د ع ل م ونحن ن ع ا ل م ونحن نتحدث ا ل ك م و أ و ل ا ت ح د ث عن ا و ن ن ت ن الله و ن ن د الله ونحن ن ت ح د ع ا ل ه ونحن نتحدث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 وتصديه ف موسوعه ا ب بما كنتم ا تكفرون إن ل ذ ي ن ك ف ر و ا ينفقون و أ م ا ل ه م ليصدوا عن س ب ي للعلوم ا ل ه ف س ي ن الاسلاميه ر ة ثم ي ب و و ن ل ن ك ف ر و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 ما قد سلف فقد سنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ف وان ت ه ل و ا ف إ ن ا ل ل م و ا ان الله سبحانه ص ي ر وتعالى م و أن الله م و ل ل ا ك م نعم م و ل ى و ن ع ه ا ل ن ص ي ر و ا ع ل م ما غنمتم من و ا أن ش ي ء فأن للعلوم ه خمسه ل س و ولذي و ل القربى ل ا ا ت ى و ا ل م س ا ك ي ن وابن ل س ب ي ل إن ك ه م ا أنزلنا على عبدنا ي و م ا ل ف ر ء ا ل ت ق ى ا ل ج م ع الحسنى ن و ا ل موسوعه ة ا ل د ن ي ا ل د النابلسي و للعلوم منكم ولو تواعدتم في الميعاد ولكن ليقضي ا ل ا ه ل ا س م ي ع عليم إذ ي ر ي ك ه م ا ل ل ه في م ن ا م ك ق ل ي ل ولوراكهم ا ك ث ي ر ا ل ف ش ل ت ت م و ل ن ا ز ع ت م في ا ل أ م ر و ل ك ن ا ل ل ه س ل م عليم إنه ب ذ ا ت الصدور وإذ م ي ه م إذ ا ل ت ت ق ي موسوعه النابلسي للعلوم أمرا كان ف ا الاسلاميه و ر ا أ ي ا الذين آ م ن و ا إ ء ا ل ل ي الحسنى إذا ل ق ي ت م فئة ف ا ث ب ت و ا و ذ ك ع ه ا ل ل ك ن ا ا ل ل ه س ي للعلوم وتذهب ي الاسلاميه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 بسم الله ا ر ح م ن ا ي م اني بريء منكم اني اريم ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو تري اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون, يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل ف ر ع و ن و ا ل ه د ن شركه دعويه غير ربحيه ذ ا و ب ه م إ ن ا ل ل ه قوي شديد ا ل ع ق ا ب ذلك ب أ ن الله لم ي ك م غيرا ن ع م ة ننعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م و أ ن الله سميع عليم كدأ بآل م و س و ن ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ع موسوعه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ف ه ب ل ا ي ؤ م ن ن و ا للعلوم ذ ي ا ه منهم د ت ثم ن ي ق ه ه الاسلاميه ف إ م ا تثقفنهم في الحرب فشرد بهم, فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون و إ م ا تخافن من قوم خ ي ا ن ة فانبذليهم على سواء إ ن الله لا يحب الخائنين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 ترهبون َُُِْ به ِِ عدو ََُّ الله َِّ وعدوكم َََُُّْ واخرين َََِ من ِ دونهم ُِِْ لا َ تعلمونهم َََُُُْ الله َُّ يعلمهم ََُْ وما ََ تنفقوا ُِ من شيء ٍَْ في ِ سبيل َِِ الله َِّ يوفى َُ اليكم ُْ وانتم َُْ لا َ تظلمون ََُُْ و َ إ ِ ن ْ جنحوا ََُ للسلم َِّْ ف َ ج ن َ ح ْ لها ََ وتوكل َََ على الله انه هو السميع العليم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 ألفت بين موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء النَّبِي أحسبك الله الحسنى وان تكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان تكن منكم مائه يغلبون الفا من الذين كفهوا بانهم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله نخفف ن ع ك م و ع ل م أن فيكم ض ع ف ا ف إ ن تكن منكم مئة ص ا ب ل ة ي غ ل ب مئتين و إ ن يكن م م الاسلاميه م ل ف ي ن ب إ ذ ن ا ل ل ه و ا ل ل ه م ع ا ل ن م ا ك ا ن ل ا م ي ه حتى ت يثخن في ي الأرض ر د ولولا ن عرض ا د ن ي ا ا ل ه يريد ل والله آ خ ر ة عزيز ح كتاب ي م لولا ك من الله سبق لمسكم, لمسكم فيما أ خ ذ ت م عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إ ن الله غفور رحيم يا ايها النبي أ قل لمن في ايديكم من الاسر إن يعلم, الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ً يؤتكم خيرا ً مما, يوتكم خيرا مما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 م و ل س ب ع ض ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ل م ي ه ا ج ر و ا م ا ل ك م من و ل ا ي ت ه م ش ي حتى ي ه ا ج ر و وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على, قوم الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض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 والذين آ م ن و ا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم